ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله واذا جاءوك حييهك بما لم يحييك الله ويقولون في انفسهم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 كتب الله لا اغلبنا انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرون من هدى الله ورسوله وَدُونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ منه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 سبح لله مَا في السماوات وما فِي الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين مِنْ من أهل الكتاب من ديارهم لأول مَا ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب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 وَمَا فَ اللهَّهُ علىى رَسُولِهِ مِنْهُم فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ وَل لِكابَ وَل لِكَابِ وَكَِّ اللهَّه يُسَلّطُ رسُ لَهُ على مََْشاء واللَّهُ عَ كُّ شيءَيئ قدير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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا مَا أنفقتم وليسألوا مَا أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 قَدْ يَيْأَسُ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرازقين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ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 فَيَقُولُ رَبِّنَا أَنَّى أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدُقْ وَعِدَّكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَانِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ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 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف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 فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى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 وكاين من قريه علت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَ سَمواتِم وَمِنَ الأررضمِث لَهُ يَيتنَززَّلُ الْ الأمر بَيَْهُ لتعلموا أن اللهَّه على كلُّ شَيئ قَديروا وَأَن الله وَأَ اللهَّهَا قدَدأَحاقَ بكُلّ شيءَ عِ الم بِسمْ اللهَّهِ الرَّحمَان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 فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت مَنْ أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تبا الى الله فقد صرت جنوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عس رَبّهُ إطَلققَ كُ أي يبدلَهُ أأَزواج خًَا مِن ك مسلمات مؤمنات قانات تائباتعَابدات تائباتاتعَابدات سائحات سبات وأبكاراء. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله مَا امرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 فَ فَخْن فيِيهِ مِرووحنَا وَصدقت بكماتِ ره وَكتُ به وَوكانت من القانتي.